بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله على آله وصحبه من وعلى أمان المصنف رحمه الله تعالى الحرف الثاني أي من الحروف الوحادية الباء وعلى حرف المختص بالإسم ملازم لعمل القر وعلى وهي ضربان زائدة وغير زائدة فأما, فاما هذه حرف شرط وتفصيل وقوله وهي ضربان هذا تقسيم من قريه التقاسيم قال فاما حرف شرط وتفصيل وأما هذه المفتوحه المشدده لا اله إلا اسم فاما غير الزائده فقد ذكر النحويون لها ثلاثة عشر معنى الاول الالصام وهو اصل معانيها و سيباويه رحمه الله تعالى رد جميع المعاني الى هذا رد جميع المعاني الى معنى الالصاق الى معنى الالصاق الى معنى الالصاق قال وهو أصل معانيها ولم يذكر لها سيبويه غيره ولم يذكر لها سيبويه غيره ما ذكر غيره من المعاني قال إنما هي للإصاق والاختلاط ثم قال فما اتسع فما من هذا أي في الكلام فهذا أصله ما معنى فهذا أصله يعاد إليه يعاد لها معنى للإصاق قيل وهو معنى لا يفارقها كلام سيبويه قوي فهذا اصله سمعنا فهذا أصله كلام سيبويه قوي جدا ما معنى فهذا اصله يعني فهذا ما لجميع الاقوال جميع المعاني ترجع اليه كلام سيبويه قوي كلام متقدم غزل غزل ما مفهوم قال والالصاق ضربان حقيقي نحن امسكت الحبل بيدي الصاق حقيقي قال قال ابن جني اي الصقتها به ومجازي حمررت مررت بزيد ما معنى مررت بزيد بموضع يقرب منه بموضع يقرب منه قال الزمخشري المعنى الصقت مروري بموضع يقرب منه يعني التصق التصق مرري بموضعين يقرؤ منه قلت وذكر ابن مالك أن الباء في نحمرات بزيد بمعنى على بمعنى على يده القرآن بدليل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل وحكاه عن الأخفش إذا أطلق في المراد به من سعيد بن مسعده أبو من ابو الحسن سعيد بن مسعده أبو الحسن لو ان اخا يجعل معه مفكره مفكرة في جيبه فيكتب اي عالم تمر ترجمته يكتبها ويكتب الصفحه يكتب الترجمه من الحاشيه فيقمع ما مر بنا من الأعلام المترجم لهم وهذا موضوع جميل موضوع جميل بحيث أنه إذا مر بنا مثلا الأخفش فلان بن فلان أشرة والفهرس موجود الفهرس بالنسبة الفهرس موجود لكن نريد الأسماء مع الترجمه الذي تحت الاسم تاريخ الوفاه مرجع الترجمه واغلب ما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني من تراجم العلماء أغلب ما يذكرها من ماذا يعني بغية الوعاه او انباه الرواه كان والله اعلم هذا المرجعان يعني كان في متناول يد المحقق او يد المحققين قال وحكاه عن الاخفش حكاه ما معنى حكاه هنا نقله نقله اخبار به آل الثاني التعديه وباء التعديه هي القائمه مقام الهمزه في ايصال معنى الفعل اللازم الى به هذا هو تعريف التعديه اصطلاحا هذا هو تعريف التعديه اصطلاحا وكثير من الناس يفسر التعديه لغه التعديه لغه ماذا المجاوزه فينزل التعريف اللغوي ينزلها على ماذا؟ على التعريف الصلاحي وهذا يعني وقع في يعني خبط في الفهم جدا فمعنى التعديه في الباء ما معناها؟ إيصال معنى الفعل اللازم إلى المفعول به مررت هذا فعل لازم مررت يرفع الفاعل فقط ولا يصلح المفعل به كيف سيصل معناه إلى المفعول به؟ وهو زيد نأتي بالباء فهذا الباء توصل معنى الفعل وهو المرور إلى المفعول به وهو زيد بواسطة الباء فيصبح المفعول مجرور أصبح المفعول مجرورا أصبح المفعول مجرورا أصبح مجرور مررت بزيد مررت بزيد طيب هذا هو ايصال معنى الفعل الى المحل به ايصال معنى الفعل اللازم الى المحل به قال نحو ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم البال من التعديل البال التعديل اوصلت معنى الفعل وهو الذهاب الى المحل به وهو النور قال ونحو اللي ذهب بسمعهم قال وقد ورد وقد وردت مع المتع المتعدي في قولهم صككت الحجر بالحجر اي ذكرها مع المتعدي صككت الحجر بالحجر ودفع بعض الناس ببعض ودفعت بعض الناس ببعض مع المتعدي عن فعل متعدي صككت الان صككت الحجرة هذا فعل متعدي او لا فعل متعدي به ودفعت بعض اذن فعل متعدي نصون فعل به قال وقد وردت مع المتعدي في قوله في قولهم صكت الحجر بالحجر ودفعت بعض الناس ببعض فلذلك قيل الصواب في قول بعضهم هي الداخله على الفاعل تصويره مفعولا ليشمل المتعد واللازم ليشمل المتعد واللازم وماذا وايضا هذه حتى هذا سيكون غالب مثل القاعده الأولى غالبه القاعده الاولى ماذا ستكون غالبه وهذه القاعده ايضا غالبة هي الدخل على الفاعل ضالبة. قال فإن قيل هذه العباره العبارة لا تشمل المثالين. لا تشمل ذهب الله بنورهم وذهب لذهب سمعهم وهذا الأول تشملهما لكن لا تشمل المثالين الأخيرين صارت الحجر بالحجر وذهبت بعض الناس ببعض فإن بالحجر وببعض لم تدخل على الفاعل اصلا وإنما الفاعل ما هو الفاعل الفاعل التاء الفاعل تاء التا المتكلم هي الفاعل فلم تدخل على الفاعل اصلا صككتو صككتو انا الفاعل انا ودفعتو انا دفعت بعض الناس قال فين قيل هذه العباره ايضا تشمل مثالين الاخيرين وشامله الاولين لان الباء فيهما هي الداخلة على ما كان مفعولا اذ العصر سك الحجر الحجر ودفع بعض الناس بعضا قلت ليس كذلك بل هي شامله لهما نقاش قوي جدا هذه حجه الان ردها قال ليس كذلك بل هي شامله بل هي شامله لهما والباء فيهما داخله على ما كان فاعل مفعولا طيب ما هو الاصل عنده الاصل عنده سقى الحجر الحجر ودفع بعض الناس بعضا بتقديم المفعول تقديم المفعول قال لان المعنى ان المتكلم صير البعض الذي دخلت عليه الباء دافعا للبعض المجرد منها قوله أن دخلت على الفاعل قوله دخلت على الفاعل نعم هذا لكن هذا تأويل تأويل عن ماذا؟ عن الظاهر المتبادر عن الظاهر المتبادر فتبقى القاعدة أغلبية قالوا ومذهب الجمهور أن باء التعدية بمعنى همزة التعديه هذا أقرب من أقوال الأولى لا تقتضي مشاركة الفاعل للمحعول وذهب المفرد السهيلي قال وذهب المبرد السهيلي السهيلي عبد الرحمن أبو القاسم صاحب الرضو العنف وعبد الرحمن أبو القاسم الفوائد النحمية للفائدة الفوائد النحمية الذي يتعرض لها ابن القيم في كتبه أغلبها مأخوذة عن السهيلي فكتب السهيلي مرجع من المراجع مرجع من المراجع اللغوية في تحقيق فوائد ابن القيم في اللغة. فالذي لا يعرف هذا يتعب في تحقيق كلام من كلام ابن القيم وفهم اللغويات التي ذكرها ابن القيم في كتبه. لماذا إذا لم يعرف كتب السهيلي ويرجع لها يتعب في فهم كلام من ابن القيم؟ والله المستعان هذه فائده نادره جدا وعزيزه هذا توفي سنه واحد ثمانين وخمسمائه قال وذهب المبرد لما المبرد قد تقدم ترجمته المبرد تقدمت ترجمته أن يذكرنا بها طيب إن شاء الله الرجاء قال المبرز الشهيلي إلى أن باء التعديات اقتضي مصاحبة الفاعل المحعول قال في الفعل بخلاف الهمزه قال السهل إذا اذا قلت اذا قلت قلت قعدت به فلا بد من مشاركه ولو باليد ورد عليهما بقوله تعالى ذهب الله بنورهم لان الله لا يصف الذهاب مع النور وهذا في تاويل في تاويل اول ذكر لهم إذن ساتي سأتي تعرضنا طيب وهذه بارك الله فيهم قال لا يصاب بالذهاب مع النور أولا الآية ذهب الله بنورهم تدل على صفة الذهاب للذهاب وتدل على صفة الاذهاب ان الله ذهب نورهم ولا ينبغي ماذا بارك الله فيك يعني هذا من التأويل الباطل ومن التشبيه شبهوا فعطلوا ثم اول ثم اول والا فصفه الذهاب يعني وصفة الاذهاب هذه صفه ثابته لله جل وعلا و الله جل وعلا ذهب بنورهم وازاله وأبعده وأذهب واذهب نورهم وأبعده على صفه حقيقية الله سبحانه وتعالى على من يليق بجلاله والله المستعان وأجيب أنه يجوز أن يكون, يجوز أن يكون آه تعالى وصفنا نسو بالذهاب على معنى يليق به هذا هو الصواب كما وصفنا نسو بالبجين في قوله تعالى وجاء ربك وهذا ظاهر البعد لا هذا هو مذهب السنه وهو قريب البعد قريب البعد لانه ماذا ظاهر الله ودل عليه النص ودل عليه إقماع السلف وما ذهب إليه لأنه يعني يعني ظاهر البعد هذا مخالف لما عليه السلف مخالف لإقماع السلف وليس عليه دليل صحيح من الكتاب والسنة ولا تنصره اللغة صرح الله قال ويعيد إذا ماذا يميل صاحب المرادي اي لا تحصل الاشاعره لا تصل آل ويعيد ان بعد التعديه بمال الهمزه قراءه الياء اليماني اذهب الله نورهم اوله هذا ظاهر البعد يقول هذا ظاهر البعد عندنا شاعرة، والا فهو ظاهر البعد على يعني والا فهو يعني ظاهر القرب على مذهب اهل السنه والجماعه وهو الحق الذي يجب اعتقاده ولا ينبغي شراقه ولا يجوز انتقاده بل يجب اعتقاده يجب اعتقاده ولا يجوز انتقاده طيب ان شاء الله لاحنا ساك الله خيرا واقعدنا نوصل